واللائي أسن من المحيض من النساء إن ارتبت فعدهن ثلاثه أشهر واللائي لم يحيض وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُصْرَعٌ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 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نَفْسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ليتنزل الأمر بينهن لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط